الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المفتقين صراط أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيامة اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليبجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا مرق القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كنا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبئ الانسان يومئذ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 ويحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوض يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوض يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا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 فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي المسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المحتقين صراط النبي لأنعمت علي المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن عليه أحد يقول أهلفت مالا نبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعلنه عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حب العقبة وما أدراك ما العقبة فاشكر خبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرأمة أولئك أصحاب الميملة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة I